جَنَّا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ وَفُِحَد السَّم فَكانَت أَبَوابَ وَسُّرَة الجِبادُ فَكانت سررابَ إِ جَهَنَّ مَكََت مِصَادَ للطالينَ مَأَبَ ل بِزينَ فيِيهَا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 سَبَّحَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَطَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ رَبِّهِ مَأْبَا إِنَّ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 لَن أرضى بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء هذا نبعها والجبال أرساها نتاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Cim anta min zikraha ila rabbikum intaha inma anta munzir man yakhshaha ka'annahum yawma yarunaha عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتغلاء جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ذَكَرَ فَتَنَ تَعُذُ الذِّكْرَا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَن جَاءَكَ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ أرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام دررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلطه من نطفه خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْوِينَ أَن يَرَى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا نَتَعَلَّقُ وَلِأَنعَانِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يوما اذ الشأن يغنيه وجوه يوم اذ مسفرا ضاحكه مستبشره لوجوه يوم عليها غبره ترهقها قطره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 وَإِذَ الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَادِ الْكُنَّسِ صُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثم صاحبكم بما جنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بالظنن وما هو بقول شيطان رجيم فااين تذهبون انه الا ذكر شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سماء انطرت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها سَنُؤْمِنُ وَنَرْكَبُ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ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 لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوثون وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يقوب النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن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 kanna innhum 'an rabbihim yam'izillama hujubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عينين اشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم لَبِثُوا ثَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنها فيكون على الارائك ينظرون هل ثوبا لك فارنا كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت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 ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلاء هُوَ كَنَبِيٍّ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَبَرَّدَتْ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ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 سَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ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 وَنُ يَُّكَ للِْسْرَ فَذَكرِر إ فَعَتِ الذِكْرىَ سََذكر مَ يَخش ويتَجدَّبُهَا الأشْقَ الذي يَصلْلَ رَكُبرَ ثمَّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيِييا.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 فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَأَزْرَابِ يَمْنَسُسَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ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 فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا ابْتُلِاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي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 كَتِ الْأَرْضَ دَكَّ دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيُّامَ إِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يوثق وساقه أحد يا أن إن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أعلم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 يَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَطَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَطَبَةُ فَكُ قَبَتد أَو إقعامُثوْ ذي مِن ذِيمَسصادَ يَتيمًا زَامَقُ رَبٍَ أَو مِسكِين زَامَتْ رَدَ سَُّ كََ مِنْ الذيينَ آمَنُوا وَتَوى صَو بِصَّدِْ وَتَو صَو بِالمَ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمُ النَّارُ يُصَدُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا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 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُا فَدَنْبَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا هَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار جَلَّا وَمَا خَلَطَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا وَالْأُولَى انذرتكم نارا تلطا لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الا الثقل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من عمت تجزا الا بتغاوى وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر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 لم يكُ ال الذيين كَفَروا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَمُشكِينَ م فَكِينَ حتىَى تَأتهُمبَيّنَ رَسُول مِنَ اللََّ لُصُحُُ فَُّ طَهَرَ فيِيهَا كُتُبُ قَمَ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزائر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 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَىٰ أَعْمَالُهُمْ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 وَنَا ادْرَا كَمَل قَادِعَه يَوْمَا يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْثُوشِ فَأَمَّا مَنْ سُقِلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَنَّنَا خَفَتَت مَوَازِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَضُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَضُنَّ هَا عَيْنَ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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ تَرَى النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب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 من أسواس الخناس الذي يسبس <سؤال> في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم